ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثراب وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر واخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لأهلهم كثوا فقال لاهلهم كثو اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى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 وأقم الصَّلَاةَ لذكري إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرم أخرى قال القها يا موسى فالقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء بيضاء من غير سوء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 ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدولي وعدول له وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي ولتصنع عَلَى عيني إِذ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى من يَكْفُلُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كي تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي, واصطنعتك لنفسي إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أَوْ يخشى قالا ربنا إِنَّنَا نخاف أن يفرط علينا أَوْ أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى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 قال رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ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 فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم. إِنَّ فِي في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأباه قال اجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبين انكم موعدا لا نخلفه لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا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 قال بل القوق فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال امنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأغتلكم من خلاف ولا في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا ولتعلمن قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما انتقى فقد ما انتقى انما تقضي هذه الحياه الدنيا إن ربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى إنه من ياتي ربه مجرما فإن له جهنم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 وعمل صالحا ثم اهتدى وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولئك على اثر وعجلت اليك ربي لترضى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 من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَ السَّامِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيهُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنْ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري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 وإن لك موعدا لن تخلفه وانوظر إلى إلهك الَّذِي الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه, لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إِنَّمَا إلهكم الله الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم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 فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنتا يومئذ يتبعون الداعي لا عِوَجَ لَهُ وخشعت الْأَصْوَاتُ للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه إلا من أذن له الرحمن الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا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 وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي, فنسي ولم نجد له عزما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 عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تضحى فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد على شجرة الخلد وملك لا يبلى فاكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه ثم اجتباه ربه فتاب عليه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو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 قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون, يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها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 ورزق ربك خير وأبقى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 ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع, فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أَصْحَابُ الصراط السوي